بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق ختمنا الباب الأول من القسم الأول المتحدث عن منزلة ومكانه الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القرآن الكريم بمعنى <تصفيق> أن الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى خص هذا الباب أي الباب الذي انتهينا منه خصه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن أي من بوابة القرآن من أراد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن فليراجع هذا الباب أو ان شئت قلت من أراد أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع القرآن فالقرآن الكريم خير حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خير سجل يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبحث عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم خارج القران اي عن سيره اصح عن اصح انواع السيره خارج القران الكريم فالقران الكريم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اخلاقه تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أوامره ونواهه وأحكامه تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لله وخطاب الله عز وجل له وفي إقسام الله عز وجل به وإقسامه له وفي ملاطفته سبحانه وتعالى له وفي مبرته له وإكرامه وإحسانه إليه. إلى غير ذلك من النقاط التي مرت معنا إذن هذا باب من أبواب التعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم من سألك أنا أريد أن تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتعرف عنه فين غنقاه قل فين في القرآن الكريم هذه هي البوابة الأولى البوابة الثانية هي التي وقفنا عليها الآن يقول فيها الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه, وقرانه جميع الفضائل الدينيه والدنيويه فيه نسقا يعني الباب الثاني يفتح بوابه اخرى للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا من خلال تكمل الله عز وجل له المحاسن اي ان الله اكمل المحاسن للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا اي في خلقه وذاته صلى الله عليه وسلم الشريفة وخلقه أي مكارم الأخلاق التي تصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا قران أي جمع قرن بين الشئين أي جمعه بمعنى جمع له الله سبحانه وتعالى فضائل الدنيا وفضائل الآخرة جمع الله عز وجل له الدنيا ومحاسن الآخرة فوصل الله عليه وسلم مضربوا الأمثال في الجمال مضرب الأمثال في حسن الخلق وكذلك مضرب الأمثال في حسن الخلق اذا هذا الباب يمكن أن نسميه باسمه المعروف هو؟ الشمائل المحمدية قضي عيض رحمه الله تعالى جمع الشمائل اختصارا في هذا الباب وإلا هذا الباب ألفت فيه كتب مستقلة كالشمائل المحمدية لإمام ترمدي رحمه الله تعالى وكتب أخرى متعددة وتحدث البخاري عن الشمائل في صحيحه تحدث الإمام مسلم عن الشمائل في صحيحه تحدث الإمام مالك عن الشمائل في كتاب الخلق في كتابه الموطأ وهكذا يعني كل من ألف في السنة إلا وعقد بابا أو كتابا للحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن القاضي عياظا رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن البوابة التانية للتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم هي أخلاقه فإن لم تدل لك تلك الأخلاق على أن هذا الرسول مرسل من عند الله إذن فالخلل فيك أنت الخلل في في ميزانك الذي تزين به الأشياء إذا اطلعت على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تزعم أنه ليس بنبي فهذا يعني أن عندك ميزان منقلب انقلبت لديك الموازين لا تفرق بين الحسن والقبيح لا تفرق بين الشيء الجيد والشيء والشيء الردي فالذين يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجمونه وينسبون إليه صفات لم تكن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعرفونه يعني أبسط وصف نصفهم به أنهم لا يعرفونه لأنهم لو كانوا يعرفونه لما ادعوا فيهما ادعوا كان عبد الله بن سلام اليهود رضي الله تعالى عنه كان حبرا عن من حبار اليهود وكان لا يريد الإسلام ولا يفكر فيه في الإسلام ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج الناس إليه زرافات ووحدان، خرج في من خرج كان واحد من اللي كخرجه الفضول انجفلت في من إن جفل. خرج فقط باش شوف هاد سيدا دملو هاد سيد لي خرجت لي الجماعات والجماعات باش اتلقوا ليه في قباء ويمشيوا معه بطول في شارع قباء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شكون هاد سيدا دقصني غير نشوفه لا يريدوا الاسلام لا يريد حتى الرؤية لهذا الرجل ولكن من باب الفضول احيانا الانسان يريد أن, ان يرى حتى عدوه من باب الفضول قال فلما رايته وتبينت وجهه علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب فسمعته يقول في اول ما سمعته يقوله اطعم الطعام وقالين الكلام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام فاسلم عبد الله بن ابي بهذه الاخلاق التي راها فقط بهذه الاشياء اشياء ذاتيه واشياء خلقيه شاف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم جمال الرسول صلى الله عليه وسلم فبهره ذلك الجمال وشاف القسمات في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الارتسامات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الكذب لأن الكذاب يعني تكون الارتسامات في الوجه يلو بينه والصادق كذلك يكون بين لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدق طمانينه والكذب ريبه الصدق تؤمنين والكذب قريبة دائما المطمئن تظهر الطمأنينة في وجهه ودائما المرتاب المتطرب يظهر له اضطراب في في وجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في وجهه اضطراب لأنه ليس لديه ما يخفيه فهو صلى الله عليه وسلم صادق في باطنه كما هو صادق في ظاهره قال فلما رأيته واستبنت وجهه ألمت أن وجهه ليس بوجه كذب انتهى إذن هذا الرجل هو الشعننا اهتدى بماذا؟ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى بالشمائل. أضف إلى ذلك الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام المتزامن مع هذه الرؤية أطعم الطعام. ألين الكلام. أفش السلام. صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ومن المعلوم في عند العرب أن أطعم الطعام من مكارم الأخلاق. كانوا يتباهون في الجاهلية قبل الإسلام بإطعام الطعام. كانوا يتباهون في الجاهليه قبل الاسلام بافشاء السلام وغير ذلك من وإن كان السلام يختلف السلام عندهم يعم صباحا ويعم مساء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستبدل تحيتهم تلك بتحية الاسلام السلام ولكن على كل حال كانوا يتباهون بمكارم الاخلاق فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق وليغرسها غرسا جديدا اي غرسا اسلاميا وليس غرسا اللي كما نشوف ان شاء الله سبحانه وتعالى مكارم الاخلاق امور قيم مشتركه تكون حتى عند غير المسلمين فغير المسلمين ايضا يعتبرون الصدق قيمه يعتبر الصدق لديه قيمه عدم اخلاف الوعد عندهم له قيمه الكذب يعتبرونه شيئا غير مرغوب فيه وهكذا هذه قيم مشتركه ولكن الاسلام زادها نصاعه زادها نصاعه فلم يبحها في العدو كما في الصديق فلم يبح أن تكذب على العدو كما لم يبح أن تكذب على صديق فالإسلام لا يعرف الصديق والعدو في هذه الناحيه خالق الناس بخلق حسن الناس ماشي مسلمين الناس كل من واجهته خالقه بخلق حسن كيف ما كان جنسه أو عرقه أو دينه هذا هو التهذيب الذي أطفاه الإسلام على الشمائل إذن هذا هذا هد الباب هذا سنطلبه على الشمائل المحمديه على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم الداتية الخلقية التي تتعلق بذاته وجمال صفاته والتي تتعلق به خلقه ومكارمه وشيمه وحسن تعامله وغير ذلك إذن عندنا المكارم الداتية أو الشمائل الداتية وعند الشمائل, عندنا الشمائل الخلقية كن فيها المهم بالنسبة لي نحن وش الأولى ولا الثانية وبجرهم وبجرهم لما ما نستغني عن التملي بطلعه النبي صلى الله عليه وسلم وجمال الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازددنا معرفة به صلى الله عليه وسلم و بجماله ازددنا حبا له لأن من طبيعة الإنسان يحب الجمال وهل هناك جمال يستحق كل أكثر من جمال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا نحن في حاجة إلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي كما نحن في حاجة إلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي إلا أن جماله الخلقي نتمثله، أي نعمل به إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق سنحاول نكون من صادق إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالذي è احسن سنحاول نتعامل بالذي بمعنى نقتدي به محل الاقتداء هي الشمائل الخلقية أما الشمائل الذاتية ليست محل الاقتداء لأنها كما, كما سنرى عند القاضي عيض لأنها أمور ضروري يجب لي خلقها الله عز وجل في الإنسان فجمال وجهك شكون لغا يختاروا لك واش انت ولا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى القامة ديالك شكون لغا يعبرها لك على قدها أنت ما عندك, ما عندك الإختيار في هذه الأمور ما عندك الاختيار باش تكون طويل ولا قصير ولا متوسط ولا أبيض ولا أسود ولا كذا يعني هذه الأمور كلها اللي, اللي كانت تعلق بالذات لا دخلة للانسان فيها حظنا من التعرف على خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نزداد حبا له وأن نزد اقترابا منه صلى الله عليه وسلم فالصحابة كما نقلوا لنا شرائعه وأحكامه وأوامره نقلوا إلينا صفاته صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهما يسمى بباب كأنه لك أقرأ الجامع الجمع الكبير والجامع الصغير للصيوفي أرفه باب كان باب كأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا ك كتكون كأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا واعطيك لون الرسول صلى الله عليه وسلم والقد يل النبي صلى الله عليه وسلم والشعر للنبي صلى الله عليه وسلم والخاتم للنبي صلى الله عليه وسلم والأصابع للنبي صلى الله عليه وسلم ورجلين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصفات للرسول ذاتية للرسول صلى الله عليه وسلم كلها يعني يقرب هالك عن طريق النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا يقول القاضي عياض رحمه الله اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم شوف باش بدأ. أولا اعلم هذه الأمور يلزمها العلم وبدون العلم لا تطلع على شيء أنت بعيد الشقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تقترب إليه يقترب إليه عن طريق التعلم والعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم اذا كي تكلم مع المحبين كي تكلم مع الأعداء لرسول صلى الله عليه وسلم كي تكلم مع من يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو من يريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المرأة عدو ما جهل كما يقول لدى مثل العرب المرأة عدو ما جهل إذا من جهل شيئا عاداه من جهل شيئا عاداه الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهلوه فقط يعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم أيها الباحث الذي يبحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم قدر نبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى كتقلب عليها انت هو يقول لك فين؟ ان خصال الجلال والكمال في البشر نوعان يعني خصال الجمال والكمال البشري يعني كين الجلال البشري وكين الجلال رباني جلال الله سبحانه وتعالى أي عظمته بحدها وكان الجلال البشر لأن جل في اللغة العربية بمعنى عظمة هناك عظمة لانتهاء لها وهي عظمة الباري جل وعلا وهناك عظمة الإنسان على قدر الإنسان إذن فهذه الصفات مشتركة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى إلا أنها في حق الله سبحانه وتعالى صفات مطلقة لا تنتهي وهي في البشر صفات نسبية أنت رحيم والله سبحانه وتعالى ايضا رحيم ولكن شتنا ما بين رحيم ورحيم شتنا ما بين الرحيم اللي هو الإنسان فالرحمة فيه نسبية شبارك أو صفي وشقدي. ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم برحمة وسعت كل شي برحمة لا يزيلها الغضب أنت لفيك الرحمة مع شيء واحد ويجي واحد قلق يغاد تزول هذيك الرحمة بيش بالغضب لأنه ضداني لأنه ضداني لا يجتمعان الغضب هو والرحمة ولكن في حق الله سبحانه وتعالى يجتمعان ولذلك يقول العلماء في العقيدة سبحان من تجتمع فيه الأضداد في الوقت الذي هو غفور رحيم هو شديد العقاب في الوقت الذي يرى الناس المشركون والكفار والملحدون في الهول في هول القيامة في الوقت الذي يرون شدة وطأة العذاب عليهم يتكون جماعة أخرى في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهؤلاء استفادوا من صفة الرحمة التي لا تفارقه وهؤلاء استفادوا أو أصابتهم صفة العذاب وصفة التنكيل التي لا تفارقه أيضا فهو شديد العقاب في الوقت الذي هو غفور رحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب شديد العقاب في الوقت نفسه ماشي اليوم غافل الذنب اغدى شديد العقاب لا لي في الوقت نفسه غافل الذنب غافل الذنب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه اليه المصير اذا فالجلال الله سبحانه وتعالى لا متناهي وجلاله البشر على حد البشر ولهذا قال في البشري خصال الجلال والكمال في البشر الكمال البشري احنا نتكلم على الكمال البشري والكمال البشري والجلال البشري انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى منتهاه في النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عطاه الله سبحانه وتعالى شي بركه في الصفات الخلقيه كل واحد عطى الله سبحانه وتعالى الشكر في الصفات الخلوقية ولكن مجتمعها أو جماعها فين الرسول صلى الله عليه وسلم ما من وصف خلقي إلا جميل وحسن إلا وفي النبي صلى الله عليه وسلم وما من جميل خلقي إلا وفي النبي صلى الله عليه وسلم إذاً خصال الجمال والكمال لبشر نوعان نجد انواع ضروري دنيوي ومكتسب ديني ضروري دنيوي ومكتسب ديني معنى الضروري ماشي معنى الضروري الذي يقابله نظري ضروري ونظري ضروري ونظري ضروري هو ما لا تخلل الانسان فيه مقصود بالضروري هنا الذي يلحقك ولا دخل لك فيه ولت، وش كما تشاء ولا كما شاء هو كما شاء في الوقت الذي شاء وفي الوالدين الذي شاء وفي النسب الذي شاء وفي البلد الذي شاء انت لم تختر البلد الذي ولدت فيه ولم تختر البلد الذي ستموت فيه ولم تختر الوالدين الذي ولدك ولم تختار الزمان الذي ولدت فيه ولم وهكذا هذه كلها أمور دنيوية ضرورية مفروضة على الإنسان فأنت في هذه النحية عبد لله سبحانه وتعالى عبد بمعنى تحت سلطة الله وقدرة الله وقهره سبحانه وتعالى لعباد وما ربك بظلام للعبيد إذن ضروري دنيوي اقتضته الجبل الجبلة وضرورة الحياة الدنيا وديني هل يفصل فيه ماذا هذا وفصل في الأخر ومكتسب ديني مكتسب ديني يعني كيتعلق يتعلق بالدين يعني تعلق يتعلق بالدين فهو مكتسب معنى مكتسب ليس ضروريا لك فيه اختيار لك أن تختار فيه إما هذا وإما ذاك وهذا ما يتعلق بمكان من الاخلاق وهذا ما يتعلق بالسلوك وهذا ما يتعلق بالمعاملات فهذه لك فيها الخيار لا خيار لنا في دواتنا وفي ولادتنا وفي مماتنا وفي حياتنا وفي وفي وفي, وفي ولكن لنا الخيار في ان نكون هكذا او نكون هكذا ونفس وما سوها فالهامها فجورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها وهذا موطن في العقيدة دقيق موطن في العقيدة دقيق زلت فيه أقدام وزلت فيه أقلام هل الإنسان مخير أم مسير في الجبل لا قلنا الإنسان لا نقاش أنه مسير في ولادته وإيش و... و... و... والنسب وشanel اختارت النسب ديالي؟ باش نكون من أحد سلسلة معينة؟ آه الله سبحانه وتعالى هو اللي اختارني باش نكون في هذا السلالة وخلصار كنت تكون في السلالة ذي الكل آخر في السلالة ذي هكذا ولكن وش هو اللي اختارني باش انا نكون مؤمناً ونصلي ونصوم ونسكي ولا أنا اللي اختارت؟ أمم هنا ال المكتسب ونا المكتسب الديني المكتسب ما معنى مكتسب يكتسبه الانسان ونظرية الكسب عند الأشاعرة، عند علماء الكلام في مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري نظرية الكسب هي الوسط بين الجبر والاختيار هي الوسط بينما جبر عليه الإنسان وبينما هو الإنسان فيه مختار. فالمعتزلة قالوا الانسان الإنسان هو الذي يخلق افعال نفسه، والذي يسير كذا، والذي يفعل كذا، والذي له الحرية المطلقة التي يعني لا تتناه. الخرني قالوا لا قدرة له. فالإنسان في هذه الدنيا كالميت بين يدي الغاسل إن لم يحركه الغاسل لا يتحرك بمعنى إن لم يحرك الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال فلا قدرة لك ولا طاقة الاشعر رحمه الله تعالى قال بنظرية الكسب واقتبسها من قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما هي نظرية الكسب أن الخلق في الأصل لله ولكن نتوجيها الخلق من العبد خلق القدرة وتوفير الإرادة وتوفير المادة وتوفير الزمان ضرفي الزمان والمكان هذه هي عناصر, عناصر العمل العمل يحتاج إلى إرادة شكون خالق الإرادة؟ الله سبحانه وتعالى يحتاج العمل إلى قدرة قوة في البدن ما هو خالق القوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العمل يحتاج إلى زمان لأنك تعالجه في زمن معين تجي عند شيء واحد تقول بغيت تصوب لي واحد، شيء حاجة تخيط لي يجلب أقول لي لي الحيدة يقول لي سيرت 15 يوم علاش كي تطلب الزمان لأن العمل يحتاج إلى وقت العمل بالنسبة للإنسان يحتاج إلى وقت ولكن بالنسبة الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قيمه للزمان والمكان فيه في قدره الله ولكن العبد محدود غيشوف شحال شحال خصو باش يخيط لك وش وش يحتاج, إلى يحتاج, إلى يحتاج الى ماده الماده التي سيصنع فيها ذلك الشيء اذا كان الفخار يحتاج الى طين اذا كان نجار يحتاج الى الخشب اذا كان حداد يحتاج الى الحديد يحتاج الى ماده ومن هو خالق هذه الأشياء الخمسة؟ الله سبحانه وتعالى إذن أين هي مسؤولية العبد؟ مسؤولية العبد في توجيه هذه الأشياء في توجيه الإرادة وفي استغلال الزمان والمكان والمادة فنسأله لماذا صنعت له هذا الثقب ولم نقول له لماذا خلقت هذا الخشب؟ فالخشب الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى ولكن دور النجار أنه؟ صنع وهلاء هذا الشكل الذي نراه صنع وهلاء فنحن لا نلومه على الشكل والتوجيه ولا نلومه على الخلق فالخلق لله سبحانه وتعالى هذه هي نظريه الكسب عند الاشاعره رحمه الله تعالى عليه إذن هنا مسؤوليه الانسان مسؤولية الإنسان محدوده في التوجيه ونفسه وما سواها فالهما فجورها وتقواها من الذي الهم الفجور والتقوى الله سواها بمعنى خلقها في أحسن تقويم ألهمها فجورها وتقوى جعلها صالحة للخير وصالحة للشر هنا تأتي مسؤولية الإنسان قدب لحما زكاها أي وجهها للخير وهي صالحة أصلا للخير قد خاب من دسها وجهها للشر وهي أيضا قابلة للشر هي في الأصل قابلة للشر هنا تكمن مسؤولية الإنسان توجيه. توجيه إذن المكتسب الدنيوي هو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله زلفاء ما يحمد فاعله كل ما يحمد فاعله يدخل تحت هذا المكتسب الديني من الصدق والأمانة والعلم والحلم والشجاعة والصبر أزيد والقائمة طائلة أو طويلة قائمة يعني طويلة هذه المكارم التي تقرب العبد لله يحمد الفاعل بما لا يحمده الناس لان الناس متفقين عقلاء الناس اللي عندهم الفطار السليمة مؤمنون وغير مؤمنين متفقين على أن المكارم الأخلاق مقبولة شيء حجم زينة حتى قال بعض المسلمين ذهبت الى الغرب فوجدت هناك اسلاما بلا مسلمين ورجعت الى بلادي الاسلام فوجدت فيه مسلمين بلا بلا اسلام اني لاحظ هذه القضيه هذه لاحظ ان هناك مجموعه من الاخلاق كان الناس يتعاملون بالصدق ولا ياكل بعضهم ملا بعض هذا هو الاسلام ولكن ما كنش المسلمين لان هذا الاسلام متوقف على شرط شهادتين متوقف على شرط قواعد الاسلام بمعنى لا يجازى عليه في الاخره نعم هي مزيانه هذا التعامل مزيان في الدنيا يشحم عجله الحياه يشحم كي يغرس يك اذا لا يغرس الحياه باش تبقى الدور باش تبقى الامور غادية ولكن بالنسبه للاخره هل تسمن او تغني من جوع وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورة. والذين كفروا أعمالهم كرماد في الآية اخرى كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء في الايه الخرى كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فففه حسابا هذا عمل كافر في الدنيا مقبول ولكن في الآخرة كسراب كالذي يرى الماء عن بعد فإذا وصل إليه لم يجد شيئا وإنما هناك انعكاس ضوء الشمس في على على الأرض له هو ويبرق ك كلمة ولا شيء هناك اي أو ككتلة من الرماد في قمة جبل عال تضربه الرياح من كل جانبين هل تترك منه شيئا؟ كرمادي شدت به الرياح مشي الرياح سبحان الله البلاغ البلاغ القرانيه القران الكريم كل ريح ورد فيه بالمفرد فهو للشر الا اذا قيد ريحا صرصران ريح, ريح عاتيه الى اخره الا اذا قيد وجرينا بهم بريح طيبه لوصفت بالطيب برائحينا وكل رياح وردت في القران الكريم بصيغه الجمع فهي للخير وارسلنا الرياح لواقعه والى اخره ارسل الرياح مبشرات أه؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد كل كل رياح بصيغه الجمع للخير الا هذه الا هذه اللي في سوره صورة ابراهيم فهي له للشر أه؟ كرمادي شدت به الرياح علاش قال قال العلماء علاش هنا الرياح بصيغه الجمع قالوا لان الرماد قد يكون مختف هنا فاذا ضربت ريح الشمال يختفي هنا وإذا ضربت ريح الجنوب يختفي هنا ولكن اذا ضربته الرياح من كل جانب لا تبقى ولا تضر لا تترك منه شيء بمعنى انه ما يبقى ولو في, هذاك في هذاك الرماد اللي ريح الشمال تطيره ريح الجنوب اللي ذهبت به ريح الغرب ذهبت به ريح الشرق فكان الرياح اكتنفته واحاطت به من كل من كل جانب يعني مبالغه في دح في سحق وزهق عمل الكافر مبالغه فيش في ان الكافر لا يبقى له شيء من هنا استخلص العلماء القاعده لا ينفع مع الكفر شيء لا ينفع مع الكفر شيء مثلا لسان كافر والعياذ بالله ويفعل من الخير افعال طائله يساعد الانسانيه ويقدم للفقراء والمساكين ويشق الطرق ويبني ويحفر الابار وي مخلم دار ولكن لا ينفع ذلك كله مع الكفر لا ينفع مع الكفر شيء ولا يضيع مع الإسلام أو مع الإيمان شيء اذا كان الإيمان الله سبحانه وتعالى لا يضيع مثقالة ذره ما يضيع لك ولو علاش اذا كان الأساس ذره مثقالة عليه. بل لتكون لديك النيه الصادقه والصالحة فالله سبحانه وتعالى يجازك على حسن نيتك من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة لم يعملها ولكن بمجرد أنه كانت لديه النية الخالصة لله سبحانه وتعالى كتبت له, كتبت له حسنة إذن فهذا هو المكتسب الديني هو ما أمرنا الله عز وجل به من مكارم الأخلاق وما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم من الشيم والمكارم والمناقب. قال فاما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب هو الضروري المحد؟ الذي لا اختيار فيه للعبد ولا اكتساب له فيه غير مختار فيه وغير مكتسب له مثل وكي أعطيك الآن مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته كان الله سبحانه وتعالى ليس لا تدخل تحت الاختيار والاكتساب وجمال صورته أعطى الله سبحانه وتعالى صورة جميلة لا دخل الإنسان هنا باش يقول علاش, علاش هذا جميل وأنا ما جميل شيء ها واش كانت شي واحد لك يقول أنا ما جميل شيء ها ما عمرك تشوف راسك بأنك مش جميل كانش واحد أجمل منك إلا عندك هذه نظرة هذيك تبخسو الله سبحانه وتعالى حقه ولا تبغى الناس أشياء هم الناس فما بالك بالله سبحانه وتعالى لأن هذا شيء لله سبحانه وتعالى هذا خلق الله وخلق الله هو صنعه وما دح نفسه بقوله صنع الله الذي أسقان كل شيء ولكن الله سبحانه وتعالى بإعجازه للبشرية أنه صاغ الإنسانية ليس على قالب واحد ولكن كل واحد وقالبه القالب ايك القالب اللي فاشكي تصنع البشر كل واحد عنده القالب دياله الخاص مش بحال هذا كلك يصنعه ها <تصفيق> قالب ديال, ديال الطموبيل كيديروا كي واحد وبدأ يخرج منه قالب ديال السكار هادا كلي فاشكي يصنعه السكر. قالب مش خرج لك السكار قالب واحد كيعطيك البياس العدد اللي بغيتي. قل مثل ذلك في كل شيء ولكن مملكة توصل البشر لا هذا لا يشبه هذا وهذا لا يشبه هذا وهذا لا واحد يشبه الآخر منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرت الله الأرض ومن, ومن عليها ولفت الله عز وجل انتباهنا لهذا الأمر في قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين في, في قرأتي في إن في ذلك الآيات للعالمين للعالمين أهل العلم يتأملوا في هذا أو العالمين الناس كلهم يتأملوا في هذا, هذا الأقمالية هذه بلا قادرين على أنه سويا الناس يلا وصلوا يلا تدركوا شي حاجة بسيطة جدا أنا البصمة ديال هذا ما كنتشبه ديال هذا ما كنتشبه ديال هذا وخس كتدخل لكمبيوتر دياله وخس كتدخل ما باش تشوف العالم أخر تشوف عجائب وغرائب تي دركتي واحد اللي بصمع واحد شوية في الخلق ديال الإنسان اختلاف الناس فيه إذن كل واحدين وقالبه صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى لا دخل لك في هذا وقوة عقله قوة العقل لا دخل لك في هذا وصحة فهمه يقول لك يعطي صحة الفهم ليس لإنسان كان. نعم العقل والفهم كي يقول لعلمات لكن العقل الفهم الله سبحانه وتعالى الفهم ولكن انت كتشحدو كدير واحد الشحد الفهم ولكن الاساس ديالو شكون اللي يعطيه الله سبحانه وتعالى شحال موحد كيبغي كي فهم ولكن الله غالب اذا الله سبحانه وتعالى معطاه قوة قوة الفهم وصيحه قوه العقل وصيحه الفهم ولكن لا عندك القوة في الاصل من الماده الخام فالدور ديالك تشحدو عقلك فالعقل ينقسم إلى عقل طبيعي أي عقل جبلي وهو ما نتحدث عنه وعقل مكتسب العقل مكتسب عن طريق العلمي وعن طريق تجرباتي وعن طريق الاخطاء من الأخطى يتعلم الإنسان عن طريق تجارب الحياة تزيد الإنسان عقلا تزيد الإنسان عقلا ولهذا الإنسان اللي, اللي عنده مثلا واحد العقل دياله طبيعي أخ الله أخباه معمره يتساعد يبقى ذلك العقل دياله حده ولكن لك يحتاجك بتجاريب والحياة والعلم والمعارف والحكامات إلى آخره العقل يكبر ويكبر ويكبر فيضيف إلى الجزء الطبيعي منه الجزء المكتسب وفصاحة لسانه أي كذلك فصاحة اللسان الله سبحانه وتعالى هو الذي ولك يعطيها ماشي مشطرد شغل يبغى تكون عنده ذول تكون عنده ذول الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه أدلة مواهب وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزه قومه وكرم ارضه تدخل فيه القضيه رحمه الله وتعالى حتى كرم الارض الله هو اللي لك هذه الارض التي ولدت فيها ولذلك كان من المفروض عليك ان تحبها الارض التي ولدت فيها خصك تحبها علاش لان الله سبحانه وتعالى اختارك لها واختارها لك علاش ما تولد سيبيريا يا ها تولد هنا في المغرب بغاك هنا تكون في هذه البلاد تكون نبتة طيبة في هذه البلاد الطيب اذا كن خير بار لارضك التي ولدت في فيها لامك التي تتغدى منها كما تتغدى من, من امك الطبيعيه واش كتاكدا من هذه الأم, الام ولا ما منها ها؟ النباتات التي تخرج منها والمياه التي تخرج منها والاشجار التي تخرج منها والحيوانات التي تأتي عن طريق الأكل من عشبها هذه الأم تغذين كما كانت تغذين الأم الطبيعية عن طريق تديعها وعن طريق لبانها لبانها وللبانها نعم اللبان للأم واللبان للبهائم اللبان للأم للأم, للأم الإنسانية واللبان ل للأنعام كما قال البصير الرحيم والله أرضعته لبانها فسقتها وبنيه وبنيها البانه الشاء أرضعته لبانها دي المرأة لبان فسقتها وبنيها البانه النالبان جمع لبن الشاء جمع شات نعم اذا هذا هذا هو الضروري قال ويلحق به هذا ضروري محض يلحق به ما, تدعو ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه هذه الأمور الأخرى تلحق به تلحق بالضروري يعني ضروري أن الإنسان يأكل ممكنش يعيش بدوني أكيد ضروري أن الإنسان يلبس بقدر شيء تحمله هذا البرد وهذا أسميته بدون بدون لبس. ضروري أن الإنسان يشرب لأن لا حياة بدون ما درؤي لأن الإنسان يعني يتزوج ويتناسل بشي يعطي يعني التمرة للإنسان يعني زرع البشرية واستعمروا فيها بشي عمر الأرض التي استعمر الله عز وجل فيها جعله من عمرها وهكذا ولكن هدي فيها ملاحظة. أد أد ويلحق به قالها القاضي عياد رحمه الله تعالى أن هذه تكون بين بين تلحق بالضروري المنكح والمشرب والبلباس وكذا أيضا وتلحق بالدين وتلحق بالمكتسب يقول وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية مش بالدنيوية لا تلحق بالدنيوية لأنها ضرورة للحياة لا حياة بدون مأكالين ومشربين ومنكاحين وإلى اخره ولكن أيضا تلحق بالاخرويه أي تلحق بالأعمال الاخرويه إذا قصد بها التقوي إذا قصد بها التقوي ومعونه البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة النوم عباده إذا قصد به للسراحه من أجل القيام للعبادة لأن سمشي ما يقدرش يعمل ليل ونهار بدون نوم ياج خصوص السراح النوم يجعل الإنسان خلقا جديدا في اليوم الجديد تكذب مثلا بالنهار من الصبح ترل عشية كتكون مزجوج ففيك ما يتجمع ولكن ملكي تأخذ واحد القصص من الراحة فإنك تستجد نشاطك وفي اليوم الموالي تكون جديدا فتعمل من جديد ولولا هذا النوم لما استطعت مواصلة العمل شحال حال عندك من العمل 30 سنة 40 سنة 50 سنة ذي العمل 60 سنة ذي العمل متواصل فلولا النوم المتخلل لهذه السنوات ما استطعت أن تعمل ولو شهرا واحداً شهر واحد ما تقدرش تواصل بدون نوم إذن فإذا قصدنا بالنوم التقوي على العبادة. نرتاح باش نكون قوي على ال... على قيام الليل ما نرتاح باش نكون قوي على, ك... على كسب القوة للعيال. نرتاح باش نكون قوي على الوظيفة ديالي. نؤدي المهمة ديالي. الدرس ديالي ولا التدريس ديالي كنت كان درس ولا الدراسة ديالي كنت كان قرأ. خسين نعس. نعطي الله. ماشي كما كي يدير الطلبة ايك. طلبة كيبقى و ايامات لي امتحانتك الليل و النهار. وكي يقول لي في يامة الامتحان ديخ ما عرفه شنو غا يدير شنو غا يقدر علاش لانه فرد النوم يساعد على الامتحان عمركم سعود لذلك يقول لا ما سمعناه يقول لي ما سمعناه حنا كنا نسمع الجد يساعد على مراجعة الدروس ولكن إذا لم تستريح فإن الدهن سيتشتت وإن العقل ما يستطيع أن يستجمع أعطيه واحد شوية الاستجمام شوية ذراحة من أجل أن يستجد نشاطه ولذلك كتلاحظوا إلا كتقرى مثلا بالليل كتقرى شي حاجة شي محفوظة باش تحفظها شي سطور ولا شي مقطع ولا شي ناس تحفظوا كتضرب معه النهار كله تزعي وصل عشار عشارة الليل مازال محفظته كتقلق كتخليه كتحطوه وتنعس ملي كتنودفله في الفجر كتجربو كتلقاه محفوظ ياك ره محفوظ أصلا البارح ولكن نظرا لتشتت الديني وكلالي العقلي ما تقدرش تجمعوه فمن لي, لي نطيف الصباح لقيته محفوظ احنا جربنا هاتش في حفظ القرآن الكريم كتكتب تكتب مثلا ربعا ربعا دي الحزب كتضرب معه النهار كامل في اللوحة طاق طاق طاق والو كتخلي كتخلي كتخلي. ما غاش تشد كتخليه كتخليه ما من تدقع ما نغسل اللوحة ولكن من لي كتنو تصلي الفجر و تقرها مرة جوج تلاتة كتلقى ذاك محفوظ مرصيفة في العقد إذن صدق الله العظيم الذي قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا واقوم قيلا أشد وطئا أي توطئة للقلب ومواطعة وموافقة للقلب لأن القلب السرح واقوم قيلا لأن لسان السرح لكن إذا كانت تكلم لسان دي يعيى يعي يكون فيه اضطراب ولكن إذا ارتحت واحد شوية أو ثانيه يكون يسترجع جدته يسترجع جدته ويعاود يتكلم على كل حال اذا قصد بالنوم التقوي على العباده وقصد بالماكل والمشربي التقوي على العباده وقصد باللباس التقوي على العباده وسطر العوره وقصد بالمنكح العفه والاحسان وقصد بالجاه والشرف منفعه الناس واذاء الخير للناس وتقديم المساعده للناس اذا قصدت هذه المقاصد فان هذه الامور تتحول من كونها ضرورية للحياه الى كونها عباده يوجر عليها العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضع احدكم صدقه فالوضع هو النكاح فقال الصحابه يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر هذه مجرد شهوه مجرد ضرورية من ضروريات الحياه قال النبي صلى الله عليه وسلم فالا رايت وضعها في حرام عليه وزر قالوا نعم يا رسول الله قال فجد لك اذا وضعها في في حلال لان اذا وضعها في حلال يقصد التعفف يقصد الإحسان يقصد البعد عن الريبه فما دام يسد هذه هذا التغر فهو في عباده ايضا الطعام والشراب شيء عادي كل الكل يأكل البهائم تاكل الكفار ياكل الملحدون يأكلون والمؤمنون يأكلون ولكن المؤمن ياكل ويعتبر أن هذا الزاد ويعتبر أن هذه النعمه التي أكلها يعني هي لها وجهان الوجه الأول أنها نعمه الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر فيقول بسم الله عندما يأكل ويقول الحمد لله عندما أكل إذن ها هو أدى الشكر النعمة وبقالوا واحد مساله أخرى لماذا أكلها؟ علاش أكلها كل هذا الطعام هذا؟ ليتقرب به إلى الله فهو يتخذ حياته يعني مطعمه، شربه، ملبسه، مأكله كل حركاته يتخذها مطية لآخرته فنحن في المزرعات نزرع والحصد يكون هناك أسأل الله سبحانه وتعالى نعود إن شاء الله لتسميم هذه المكارم وهذه الشيم، ولنتابع الشمائل الذاتية للرسول صلى الله عليه وسلم شكله لونه صلى الله عليه وسلم قده إلى خيره شعره خاتم نبوته ونسابع كذلك اخلاقه صلى الله عليه وسلم الشمائل الصفات الخلقيه من الصدق والامانه وغير ذلك من الأمور الامور الله سبحانه وتعالى أن يقربنا واياكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وان يجعلنا من الذين يحبونه حتى نحشر معه على الحوض يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من الله بقلب سليم استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته